بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد القائمين والمتهجدين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايوا الاحبه في الله نحن في فصل الشتاء ومن مزايا هذا الفصل او هذا الموسم ان ليله طويل وإذا كانت صلاة العشاء تنتهي تقريبا الساعة الثامنة أو صلاة الفجر الساعة السادسة تقريبا، فهناك نحو ثمان أو تسع ساعات من صلاة العشاء حتى صلاة الفجر. وهذا الموسم كان يفرح به أهل الليل. والمقصود بأهل الليل الذين يعشقون الظلام الذي ينير القلوب وينير القبور. وينير السير على الصراط يوم البعث والنشور قيام الليل عبادة عظيمة وأصبحت نادرة عند الكثيرين فكثير منا أيها الكارم يعتني بالصنوات الخمس وهذا جميل وسبب إلى دخول الجنة ولكن طالب المعالي وصاحب المجد والذي لديه الطموح الكبير في جنات الخلود يسابق إلى أن ينتصب بين يدي الرحمن في جوف الليل وإذا نظرت إلى آيات الكتاب العزيز وإلى سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلاقته بالليل ثم نظرت إلى سير السلف رضي الله عنهم رأيت العجب العجاب لما ذكر الله المتقين حتى نعلم أن أهل التقوى لم يتصف فقط بمجرد الحب الذي يزعمه كثيرون أنهم يحبون الله وأنهم يطيعون الله في القلب لابد أن تصدر منك أعمال لابد أن تجاهد نفسك مجاهده حقيقيه تدل على أنك تريد الجنة إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما اتاهم ربهم يستمتعون في جنان الخلود لا عجب أن يستمتعون فهي دارهم والتي بناها لهم رب الارباب الشكور الكريم الجواد لماذا اعطاهم الله تلك الجنان انظر الاعمال التي قاموا بها كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يا الله اين اصحاب الليل كانوا قليلا من الليل من الليل ما يهجعون فإذا زاد الليل وزاد الدموع وزاد الخشوع وقرب الفجر وقرب الوقت الذي يفصل بينهم وبين تلك المناجاة التي لها طعم غريب يشعرون بحاجتهم وافتقارهم إلى ربهم فيختمون الصلاة بالاستغفار والاعتذار لرب العالمين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون يا عجبا لهم يدعون ربهم ويخشعون ويخضعون ويدعون وغيرهم كثير من النائمين عجبت للجنة كيف نام طالبها وعجبت للنار كيف نام هاربوها اذا اقترب الفجر يستغفرون يعترفون بتقصيرهم موقنون ان الذي ايقظهم الله ان الذي جعلهم يسجدون ويركعون الله الذي ايقظهم وانام غيرهم الله الذي وفقهم ويسر لهم بينما قد تكون صعبه على كثيرين الله وفي ايه اخرى لما ذكر الله نعيم الجنه قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذه الايه جاءت بعد ايش بعد الايه التي تدل انهم كانوا يقومون الليل يدعون ربهم خوفا وطمعا أمن هو قانت آناء الليل لم يكن سهران يلعب أو يتمشى أو يلعب أو يصر على مباريات وقنوات هذا قانت يا قنوت والخضوع والخشوع أمن هو قانت الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره الذي دفع لكي يقوم يحذر الاخره ويرجو رحمة ربه ثم يبين الله انهم هؤلاء هم اهل العلم الحقيقي ليس العلم ان تجمع معلومات وليس العلم ان تكون لديك شهادات قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون علم وعمل وقيام وخشوع و بكاء بين يدي الله نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كانت علاقة بالليل تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تفطرت قدمه حتى تشققت مغفور لما تقدم من ذنبه وما تأخر هو الذي اختاره الرحمن خليلا هو افضل البشر. لماذا يصلي هذا السؤال سأله إله يا, يا رسول الله يعني تصلي وتكثر وتجتهد وقد غفر لك ما تقدم من ما وما تأخر يعني ما في حاجة حتى يعني ليش تصلي يعني تريد مغفرة مغفور لك ليش تصلي يعني بلال يتساءل فانظر الشكر الحقيقي الشكر الحقيقي أيها الكارم أن تزيد من الحسنات كانك تشكر ربك ويستحق الشكر سبحانه على ما أعطاك بالعبادة طبعا قال صلى الله عليه وسلم العالم بربه الخائف من مولاه سبحانه وتعالى قال فلا اكون عبدا شكورا سعيد بن جبير من الصحابه الذين ثبت عنه انهم قرأوا القرآن كله في رقله عثمان, عثمان رضي الله عنه من الله عنه ثبت عنه باسناد صحيح انه قرأ القران كله في رقله طبعا كلنا نستغرب ما في مشكله نستغرب في هذا الواقع أحد اصحاب الليل من السلف كان يقوم الليل ففجأة أو ليلة نام ولم يستيقظ فرأى امرأة من الحور العين يقول ليست من نساء الدنيا هو لم يصلي تلك الليلة هو معتادا يصلي. فتلك الليلة نام غلبة عيناه فرأى امرأة جميلة جدا جدا جدا يا أهل الليل هناك نساء متميزات لكم إذا تركتم القنوات والراقصات والغانيات فالحور العين بانتظاركم فلما رأى تلك المرأة تعجب وكأنه يطلب مهرها يعني يريدك زوجة قالت أنا لست من نساء الدنيا إن كنت تريد مهري فمهري طول التهجد بين يدي الله وأنشدت أتطلب مثلي وعني تنام وعين المحبين عنا حرام. نا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة طويل القيام فقام يصلي الذي لم يجرب صلاة الليل مسكين يقول بعض السلف لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا ويقول سليمان الداراني يتكلم عن لذه الليل إن أهل الليل بلذائذهم ألذوا وأكثر شوقا مما يجدون من أهل الشهوات بشهواتهم وآخر يقول منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر صلى معي رجل لما كنت في هذا الجامع في عمره خمسين قال يا شيخ أنا بسألك عن قيام الليل أنا أصلي كل ليلة حج عشر ركعة ساعة ونصف هل هذا يعتبر قيام ليل قلت يا ليتني مثلك أقسم لكم بالله اني قابلت شاب عمره تقريبا 25 ففتح له في باب العبادة فمع الحديث قال أبشرك يا شيخ. قلت أعطنا شوقنا إلى العبادة قال بفضل الله تمر علي بعض الليالي والله والله أنني أقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة شاب معاصر كيف استطاع لا تقول كيف أحبه الله فاختاره لمناجاته تأكد أنه لن يقوم اخر لأحد يصلي إلا وقد ايقظهم الله لذلك أنا لا أريد مطير. جاهد نفسك بقدر ما تستطيع قبل الفجر نصف ساعة توضا وصل وادع ربك رب العالمين ينزل ويقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له يا صاحب الحاجات يا أيها المهموم يا أيها المديون يا من لديه هم أو غم يا من يريد أن يتزوج يريد وظيفة يريد معاملة تريد أي شيء من أمور الدنيا او أمور الآخرة فمالك الملك هو الذي يقول من يدعو أسأل ربي يجعلنا وياكم أهل الليل الذين أي قضهم لمناجاته واشكركم على انصاتكم صلى الله على نبينا